لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات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 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَقَلَّعُونَ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تَعْفُو عَنْهُمْ وَصَفْحٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ